قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو أقيموا صفوفكم واعتديلوا سبوا صفوفكم واستدوا الخلل <تصفيق> الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن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 تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم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 فشربوا مِنْهُ إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قَالَ وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزَ لِيَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّس أَقدَ مَنَ صرْنَّ على القَوومِكَافِرين فَهَزَمُ بإذْن اللهَّهِ وَقَتَ لَدَودُ جَال تَوتَهُ اللَّهُ المُنكَ وَالحِكمَ وَآتَهُ اللَّهُ المُنكَ وَحِكْمَةَ وَعََّمَهُ مِن يَشَ ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 ولو شاء الله مقتل الذين من بعدهم ولو شاء الله مقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خنة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وَالسَّمَاءَ كَبُرَ رُسُوءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغيء.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 Allahu akbar Allah